أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدًا أطلع الغيب, اطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنكُ نكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا مِن دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقون عليهم ضدة ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أز فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم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 لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولا السماء والأرض إلا آت الرحمان عبده لقد, لقد أحصاه لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ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 أحد أو تسمع لهم ركزا